بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور, وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباطا خلق سبع سماءات طبقة ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل, هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كمرتين. ينقلب إليك البقر خاسئا وهو حسيب. ينقلب إليك البقر خاسئ وهو حسيب. ولا قد سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها هَاجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السعيد وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ أس وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبس المصير إذا قل فيها سمع لها شهيق وهي تفور إذا تكاد تميز من الغير تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتها كلما غذنتها سالهم غذنتها الم ياتكم نذير, نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قال قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا وقالوا لو كنا ما نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب فاعترفوا بذنبهم أحب السعيد فاعترفوا بدم بهم فتُحق السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم اوجهره اجهروا به إنه عليم, بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها. وكلوا من ززقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَكُلُوا من رزقه وَإِلَيْهِ النشور أأمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض أأمنتم من سماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي, تمور فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبة؟ فستعلمون كيف نذير؟, فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يروا وَيُرْسِلُ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْضِضُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ مَا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل, إنه بكل شيء بطير إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو هو جن دلكم ينصركم من دون الرحمن. هو جن ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. لا يغفرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي بللج في عتوق ونفور بللج في عتوق ونفور أَفَمَن يَمْشِي مكبا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَفَمَن يَمْشِي مكبا عَلَى وَجْهِهِ أهذا من يمشي سويا على طراط مستقيم؟ من يمشي سويا على قل هو الذي أنشأكم. قل هو الذي أنشأكم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم السمع قليل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 قل إنما العلم عند الله. قل إنما العلم وإنما أنا نبيهم مبين. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سيئت وجوه الذين كفروا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا قل أرأيتم إن ألكم الله ومن من مأوى رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا قل فتتعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ظلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما غورا, غورا فمن يأتيكم بما إِنَّمَا عَيْنٌ فَمَن